119. وشأن نزل عليهم من السماء آية, آية فظلت لَهَا لها خاضعين 110. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 111. فقد كذبوا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 وَلَهُمْ علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب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 117. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن قَالَ موقنين 118. قال لمن قَالَ ألا وَرَبُّ 119. قال ربكم ورب 114. ورسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 115. قال رب وَمَا والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 116. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من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 السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا اجرا ان لنا لا اجر ان كنا نحن الغالبين قالنا عن وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القما انتم المل فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم علمكم السحر فلسوف تعلمون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 وأوحينا إلى موسى أن أسلب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَنَا جَمِيعٌ حَادُونَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ 119. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 110. فأتبعوهم مشرقين 111. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 112. 116. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 117. وأزلفنا ثم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 وَجَدْنَا أَبَانَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآذَانُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا وَدَّ الْ 113. الذي خلقني فهو يهدي 114. والذي هو يطعمني ويسقين 115. وإذا مرضت فهو يشفين 116. والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ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 111. لَهُ لهو العزيز الرحيم 112. كذبت قوم نوح إذ قَالَ 113. إذ نُوحٌ لهم أخوهم نوح ألا تتقون 114. إني لكم رسول أمين. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ قَالَ وَمَا أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قومي كذبون فافتح بَيْنِي وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على عَبْدِ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ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 117. وخاف عليكم عذاب يوم عظيم 118. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 119. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين كَذذَبُوه فَأَهُْ لَكْنَاهُم إَِّ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كََ أَكْثَرهُم مؤِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الععَزيزُ الرحيم كَذذَبَت ثَمُود الْمُرسَلين. اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ عُسُولٌ آمِنٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ تُثْرَكُونَ فِيمَا هُنَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ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 119. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 110. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 111. فعقروها نادمين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 111. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين 113. فاتقوا الله وأطيعون مِنْ وما أسألكم عليه إِلَّا أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 وإن رَبَّكَ لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن لَ فيِي زُبور الأأَََّلين أَلَمْ يَكَُّهُ آيَةً أَ عَلَمَهُ لَمَا أُبَنِي إ الصائين وَلَن الزَّلناهُ على بَعْضِ الأعجَمين فَقَرَأهُ عَلَهِ ما كانَانوا بِه مُؤمنِنين كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّىٰ يَعُوْلَ عَذَابًا أَلِيْمًا فَيَأْتِيَهُمْ ضَرْطَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ مَا النَّحْنُ مُنْظَرُوْنَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون